إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين ورب الخلائق أجمعين إله الأولين والآخرين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 كانت عن الغنى العالي وسماه غنا عاليا لأنه بالله فكثير من الناس مستغنم في الدنيا وأجل الغنى الغنى بالله انتقل بعد ذلك ابن القيم للحديث عن منزلة جديدة أو لشرح منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين وهي منزلة المراد المراد والمراد من الإرادة وكأن أهل السلوك والتربية يقسمون السير إلى الله إلى قسمين القسم الأول المريد وهو الذي يطلب الحق ويريده ويخلص نيته ويصحح قصده ليكون لوجه الله تعالى أما المراد هو الذي يريده الله أن يكون في الطريق سائرا وهذا بمعنى الاجتباء والاستفاء المريد هو الذي يريد, يريد الله يسير إليه والمراد هو الذي يريده الله أن يسير إليه فبالتالي المراد الذي يصطفى قال صاحب المنازل ليتضح الأمر باب المراد قال تعالى وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك قال الهروي أكثر المتكلمين في هذا العلم جعلوا المريد والمراد اثنين وجعلوا مقام المراد فوق مقام المريد وانما اشار باسم المراد الى الضنائن الذين ورد فيهم الخبر هذا الكلام معناك الات بعض العلماء يقول المريد الذي يريد طريق الله قال تعالى ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا يقولون ان المريد مراد لولا أن الله أراده أن يسير في الطريق لما سار المريد مراد لكن المريد ما كل المريدين مراد ما كل المريدين مراد وهذا اختيار الحروي واختيار ابن القيم نفسه بمعنى السائرين إلى الله على درجات في تقاهم في خشيتهم في عباداتهم في يقينهم فالذي أقل مريد والذي أعلى مراد بمعنى ثم أورست الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه في الذين اصطفاهم الله ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله بإذن الله أراده الله فبالتالي قال والآية استدلالها يدل على عمق في العلم وما كنت ترج أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك بمعنى ما كنت تظن أنك ستكون نبيا ولكن الله هو الذي جعلك نبيا بغير كسب منك إنما أنت مراد الله وانت اصطفاؤه واجتباؤه وفي ذلك يقول جل وعلا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس والله يختص برحمته من يشاء من شاءهم هم المراد هم مراد الله جل وعلا فبالتالي يقول ابن القيم أن الله ألقى إلى رسوله كتابه وخصه واهله للرسالة والنبوة دون أن يكون ذلك منه وهذه الآية واضحة وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب وإلا لما جاءه جبريل في الغار لأول مرة خاف لما جاءه جبريل لأول مرة في الغار خاف النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال يا خديجة, خديجة خشيت على, على نفسي لكن الله كان يهيئه بأن يذهب إلى الغار لذلك تقول عائشة في الحديث حبب إليه الخلاء حبب إليه يعني شنو فكأن قوة فوق قوة العالمين حببت إليه الشيء فكان يبغض ما عليه أهل مكة يبغض ما عليه أهل مكة من الانحراف ويحب الخلاء والبعد عن هؤلاء وفي الغار على مدار ثلاث سنوات كانت الشقة بينه وبين أهل مكة تبتعد حتى جاءه الحق في الغار لما جاءه الحق في الغار بغير كسب منه ثم فتر الوحي وكل ذلك ليدلل على أن الوحي ليس طوعه عليه الصلاة والسلام يعني متى ما أراد الوحي جاءه لا يأتيه الوحي وفق ما أراد الله وفق مراد الله فبالتالي هذا وجه الاستدلال بالآية قوله إن أكثرهم جعلوا المريد, المريد والمراد واحد هو لأن بعضهم كما أسلفت يقول بأن المريد لا يكون مريدا إلا بعد أن يريده الله أن يكون مريدا يعني لو ما ربنا أعانك على عبوديتي لما كنت عابدا له لكن الذي يؤصل أن المريد غير المراد أن الطاعة على, شنو؟ على درجات وأن العبادة على تفاوت بين العباد وأن اليقين على اختلاف بين الخلق فبالتالي لماذا هذا أكثر يقينا وهذا مسلم ولكنه أقل يقينا الأول مراد والثاني مريد قال ابن القيم الهروي قال وإنما أشار باسم المراد إلى الضنائم الذين ورد فيهم الخبر الضنائم الشيء الخاص جدا ومنه أن الولد يسمى ضنا ولدك يقول شنو الضنا لأنه خاص بك ومن الضن يقال ضن بماله يعني بخل به وأمسكه فالضن هو وضنة من الخلق خاصة هناك حديث ولكن في إسناده إشكال هذا الذي يقصده قال الهرى يقول شنو وإنما أشاروا باسم المراد إلى الضنائن الذين ورد فيهم الخبر ما الخبر الخبر إن لله ضنائن من خلقه يحييهم في عافيته ويميتهم في عافية يحييهم في عافية ويميت ويميت ويميتهم في عافية الضنائن الذين ظن الله بهم عن الخلق وشنو واجتباهم وأعلى من قدرهم طيب أراد ابن القيم أن يقرب المثال بمثل حسي لقضية المراد قال لو أن سلطانا وملكا كان له أهل بلد ممن يحكمهم فأرسل إليهم من يدعونهم إلى إكرامه جزول ما يعني ما قصر معهم الملك ولا السلطان جالون زول ولفر واحد واحد خبتوا الباب الملك قال لكم يوم كده تعالوا عندي لكم إكرام شديد الملك قال لكم خبت البيبان باب باب وأدى زول حق المواصلات قصر ما قصر لكن الملك عنده خاصة عنده خمس عشر نفر بحبهم شديد قام رسل لكل واحد قال لهم ذيل فلان وفلان دي تركبون تجيبون معكم ما يتخلوا وراكم تركبون معكم في في العربية دي ركبون وجابون ولله المثل الأعلى في ناس ربنا يهديهم بالهداية العامة يبين لهم الطريق يرسل لهم الرسل ينزل لهم الكتب وكذا وبعضهم يسوقهم إليه سوقا هؤلاء من المراد هؤلاء المراد ثم هذا أمر الله يعني بس هنا ما عندك إلا أن تقول بقود الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير مثلا أبو طالب وأبو لهب عمال للنبي عليه الصلاة والسلام الأول مناصر والثاني معادي وربك يخلق ما يشاء ويختار قال ابن القيم ولكن ليس هنا في زاد المعاد أراد الله أبا طالب أن يكون كافرا لمصلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما وإن أبا طالب لو آمن لسقطت وجاهته ومكانته عند قريش ولاجترا الناس عليه أراده الله أن يكون كافرا لتكون له مكان عند قريش وأراده أن يكون محاميا ومناصرا ليحمي رسوله صلى الله عليه وسلم حكم بالغة سبحان الله أبو طالب انتفع. بهذه الحماية انتفاعا جزئيا خرج من النار إلى ضحضاحها أما أبو لهب ففي الدرك الأسفل من النار فبالتالي في ناس ربنا بيهديهم إخواننا بعض الناس تأتيه الهداية بغير مقدمات في لحظة بس يهتدي بعضهم يهتدي بكلمة أنت تستغرب كيف جاءت الهداية بغير مقدمات يعني ما زال يتكلم معه بشهور بدناي عشرين سنة أر... ستين سنة ظال فجأة في لحظة يهتدي وتنقلب حياته رأسا على عقب هذا مراد الله تعالى ان يهديه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل الفلن تجد له وليا مرشدا بس ثاني ما في أي كلام فبالتالي هذا هو المثال بعض الناس في طريق السير إلى الله يسير إلى الله بغير معاناه ومكابده وبعضهم يسير إلى الله ويصل ولكن بمكابده هذا مريد والذي وصل إلى الله باجتباء وبغير معاناه هذا شنو هذا مراد حتى في زمن النبي عليه الصلاه والسلام رجل عمره كله كافر يسلم في المعركه ويموت في المعركه ويدخل الجنه وما سجد لله سجده وما سجد لله شنو سجده اذا اخر لحظه كان كافرا فبالتالي الامر عند الله جل وعلا طيب قال الهروي وللمراد ثلاث درجات الاولى ان يعصم العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا بتنقيص الشهوات وتعويق الملاذ وسد مسالك المعاقب عليه اكراها يا سلام ده شيء عجيب شوف المراد المراد لله يعصم الله عبده المراد هو مستشرف للجفاء بمعنى العبد يصير بينه وبين ربه جفاء بالمعاصي المعصية هي التي تجعل في القلب وحشة وتجعل بين العبد وبين الرب جفاء هذا ما في شك يعني معنى الذي يعصي الله ولو مرة بعد المعصية لو أراد أن يصلي لا يستطيع ان يصلي صلاته التي كان يعهدها من ذي قبل لابد أن يجد في قلبه تغيرا فالوحشة بين العبد وبين ربه تحصل بالمعصية والله يعصم الواء العبدة والعبد مشرف مستشرف للجفاء يعني قاصد المعصية فإذا بالله يمنعه من المعصية يعني بعض الناس إذا أراد أن يعصي ما استطع ولذلك بعض السلف كانوا يقولون إذا أردنا أن نعصي الله لما استطعنا لأنهم لا يعرفون المعصية ولا يعرفون طرق طرقها ولا يعرفون سبلها وبعضهم إذا أراد أن يعصي الله ما استطاع لأن الله عصمه قال أن يعصم العبد يعني أن يعصم الله عبده والعبد مستشرف للجفاء وما الذي يأتي بالجفاء المعصية اضطرارا يدفع العبد دفعا ويبعده عن المعصية بتنقيص الشهوات وهنا مسألة عجيبة الناس كما قال ابن القيم في غير هذا الموضع في كتابه الجواب الكافي قال الناس مع المعاصي على درجات منهم من يفعل المعصية من رحمة الله به لا يرتاح مع المعصية كلما عصى كلما ازداد عذابا وهذا رحمة به يعني من الناس من يريد أن يعصي فيمنعه الله من العصيان لو أراد أن يعصي الله لما استطاع أن يعصي الله الثاني يعصي وهذا أيضا على خير ولكنه بعد المعصية عذب قال ابن قيم إلى درجة أنه يعصي الله ويعيش في ألم وعذاب ولذة المعصية عنده كغفوة كغفوة فقط يعني ما ما ما تساوي شيء فبالتالي يعص الله ولا يرتاح تتنقص عليه شنو عليه الشهوات ومنهم من يعص الله ولا يحس بألم المعصية ولا بلسع ولا تانيب بالضمير ابدا وهؤلاء هم المجترئون على المعصية المتجرؤون على على على على المعاصي يتجرأ وهذا يصل إلى درجة كما قال ابن القيم بعكس ذلك يستمرئ المعصية يستمرئها يعني تصبح المعصية عنده أساس فإن لم يعصي لا يرتاح فلا يرتاح إلا إذا عصى في نوع من الناس فعلا لا يجد راحة إلا بمعصية وبعضهم لأنه غير معتاد على المعصية إذا عصى مرة تنقص وتقدر وتغيرت عليه حياته وتألم من كل شيء حوله حتى قال ابن القيم رحمه الله في هذا الباب إن من رحمة الله أن يعاقب الله عبده بعد المعصية فإن من أعظم سوءات المعاصي لا يعاقب العبد على المعصية فإن الله إذا ترك العبد بغير عقوبة كان هلاكا للعبد وموتا لقلبه فإنه يصل درجة الإدمان في المعصية واستمراء المعصية فإنه يعتاد المعصية ويتلذذ بها بل بعضهم يعصي ويجلس في مجالس الأنس مع أقرانه يتباهى ويتفاخر بمعصيته أولا قاعد كده وقاعد يسوي كده وكذا يتجرأ هذا وصل إلى درجة غره أن الله تركه بغير عقوبة وترك العقوبة أعظم عقوبة ربنا كان عاقبك أنت بتنتبه تقول والله يحب وغير تصليح نفسك كان ما عاقبك تقول أنا ماشي صح إلى أن تموت وأنت على معصية وهذا أسوأ أنواع العقوبة فبالتالي للمعاصي عقوبات في الدنيا ترك العقوبة على المعصية من العقوبة إلا إذا أحدث العبد توبة فبالتالي يقول ابن القيم في شرحك العام الهروي هو مستشرف للجفاء اضطرارا بتنقيصه الشهوات قال فإن المعاصي لا تكون صافية للمراد أبدا لمن كان مريدا ثم صار شنو صار مرادا فإن الشهوات لا تصف له أبدا قال وتعويق الملاذ, تعويق الملاذ هنا الفرق بين الجفاء والشهوات وتعويق الملاذ المراد لله لا يستمتع حتى بالمباحات استمتاعا كاملا يعني حتى الملاذ يراد بها المباحات والشهوات يراد بها المعاصي والمحرمات حتى المباحات العبد إذا كان مرادا لله فإن الله يحول بين العبد وبين الملاذ حتى لا يركن العبد إليها ويطمئن العبد إليها فينقطع عن ربه الله يريده له فبالتالي يعطيه من الملاذ في قلبه يستمتع بها قدر استمتاع الحد الادنى من الملاذ ولا يجعله يستغرق في الملاذ وان كانت مباحات لانها تشغله عن محبوبه والله يريده له وحده وهذا معنى عظيم وتعويق قال وتعويق الملاذ وسد مسالك المعاطب عليه اكراها ولا شك أن المعاطب المعاطب معناها المهالك في المعاصي فإن الله يسد عليه أبواب المعاصي يسد عليه أبواب المعاصي وإن كان كارها العبد دائل ويجي وما يدري عصي لا يستطيع يحصل له نوع من العصمة ونوع من الحجب ونوع من المنع طيب قال الهروي والدرجة الثانية أن يضع عن العبد عوارض النقص ويعاثيه من سمة اللائمة ويملكه عواقب الهفوات كما فعل بسليمان حين قتل الخيل فحمله على الريح الرخاء فأغناه عن الخيل وفعل بموسى حين ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه ولم يعتب عليه كما عتب على آدم عليه السلام ونوح وداود ويونس عليهم السلام هذا كلام الهروي كويس والهروي في منزلة المرادي على غير طريقته يفصل طيب ما معنى هذا الكلام في الدرجة الأولى يمنع الله شوف العبد عن أسباب الجفاء اضطرارا يمنع الله العبد عن أسباب الجفاء وهي المعاصي والشهوات والملذات اضطرارا يمنعه لأنه مراد عند الله لا يصلح إلا للدين ولا يصلح إلا للاستقامة في نوع ما بيشبه الباطل ذاته ما بيشبه الباطل أسطل كويس بس في الحق طوالي وفي نوع خلط عملا صالحا وآخر شنو وآخر سيئة وفي نوع ما بيشبه الطاع نهائي ده ما بيدري مش على ذاته لازم يقول لك فلان دا معادل الدين لازم زي دا يكون معادل الدين ذاته لأنه ما شبهه ما بينفع مع الدين ذا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعان والهم أضل أولئك هم الغافلون ما بينفع ذات ذا ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فبالتالي والله يا إخواننا التوفيق ده الكلام ده بيخوف لأنه في القدر لكن كما قال سلفنا القدر سر الله سر الله ليه فلان صالح وفلان ما يتوفق فلان يتوفق وفلان ما يتوفق ليه فلان يقبل وفلان ما يقبل يا إخواننا ما في نبي اختار إنه يبقى نبي, نبي أصلا بمعنى شنو النبوة لا يقدم لها طلب الدارك بنبي يقدم طلب بعد ذلك اختاروا من الناس اللي البنفعل ما بنفعل النبي الله بق نبي من يومه قال عليه الصلاة والسلام كنت نبيا وآدم مجندل في طينته يعني مم وآدم في طين لسه ما قام وما بقى آدم الله حدد الأنبياء كلهم بما فيهم ورسلهم وقال ده يكون خاتمهم وده أحسن قال انتهى الكلام فبالتالي شوف الأشيرة القدر سر الله في خلقه، فإن الله نهاهم عن مرامه، قال لك ما تقول ما دخِ الراسك، فإن الله نهاهم عن مرامه، وحجبهم عن أحكامه، أحكام القدر دبرها، الدار يهلكوا الله بهلكوا والدار يهديهن بيهديه، إنك لا تهدي من أحببت، حتى ولو كان حتى ولو كان أبو طالب الذي وقف هذا الموقف العظيم. منه في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شفتوا كيف فبالتالي نهاهم الله عن مرامه والغوص في أحكامه شفتوا كيف خلاصة القدر لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون ما في ذل يقول لي الله ليه كده يا الله أراد كده فيشن الله أراد تاني الكلام انتهى فبالتالي الدرجة الأولى يمنع الله العبد من مواقعه أسباب الجفاء وفي الثانية إذا وقع من العبد الذي يريده الله المصطفى عند الله ما يوجب العتاب واللوم من النقص فإذا الله لا يعاتبه على ما صدر منه فإن الله شنو لا يعاتبه على ما شنو على ما صدر منه كيف؟ جاب, جاب أمثلة. قال سليمان عليه السلام قتل الخيل، طبعا في هذا نظر لأن تفسيرا أكابر السلف قتاد ومجاهد حتى ظاهر كلابن عباس أن سليمان ما قتلها ولكن ضيعت عليه ذكر الله وقف وكان هذا من اعداد القوة ومرت الاستعراض العسكري عليه حتى توارث بالحجاب أي الشمس فقال عن الخيل ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق أكابل أهل التفسير يقولون مسح على سوقها وأعناقها بيده، وبعضهم قال أنه مسحها ضربها بالسيف، وهذا الترجيح ابن القيم الخيل رجح أنه قتلها بالسيف، وفي هذا إشكال، الإشكال كيف؟ كيف لنبي أن يتلف مالا متقوما؟ مال يعني ما الأنبياء ما يثلفون، ما قتل الخيل إفساد وإثلاف، والأنبياء لا لا يثلفون. قال ابن القيم مبررا إنما كان إتلافه في الله لأنها شغلت عن ذكر الله فعوضه الله بدل الخيل ريحا تجري بأمر الله رخاء حيث أصاب وفيها أن من ترك شيء لله عوضه الله شنو خيرا منه فلم يعاتب ده, ده, ده الشاهد لم يعاتب ربنا جل وعلا سليمانا على ما بدر منه من قتل الخيل إذا صحت الوشنو إذا صحت الوشنو قتل الخيل لأن سليمان فعل هذا لمن لله وعوضه الله شا كده قال شنو شوف الكلام قال ويملكه عواقب الهفوات بمعنى إذا صدر من المراد هفوة فإن الله لا يعاتبه بل يجعل هفوة عبده عاقبة هفوة عبده عاقبة حميدة له فبالتالي قلنا هذا كلام عجيب يقول أن المراد إذا وقعت منه هفوة فإن الله عز وجل لا يلومه ولا يعاتبه بل يجعل هفوته ذات عاقبة حميدة له سبحان الله واستدل بقصة سليمان وهي صحيحة إذا صدق التفسير بأنه قال ردها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق فأغناه الله عن الخيل وموسى حين ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه كان في الألواح كلام الله وموسى ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره وهو نبي مثله ولكن الله لم يعاتب موسى أبدا يا اخي ده كلام عجيب فعلا ودي لفته بمناسبه ما عاديه فعلا كويس لكن موسى فعل هذا غضبا لله ألقى الألواح وفي نسختها هدى ورحمه هذا كلام الله لكن الله لم يعاتب موسى قال في بعض الانبياء عاتبهم الله عاتب الله على ادم ونوحا على ادم معروف في اكل الشجره وعلى نوح لما قال النبني من أهلي قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين وعتب على داود لكن هنا خطأ خطأ وين؟ عتب الله على داود ابن القيم نفسه أخطأ قال ابن القيم في قصة أوريا قائد داود أرسل داود قائده أوريا لما أعجب امرأته هكذا قالت التوراة أن داود أعجب بامرأة أوريا فتخلص منه بانه أرسله في الحروب حتى يهلك وجعله في المقدمة ثم تزوجها بعد ذلك وهذا ينافي عصمة الأنبياء وهذا كلام باطل لكن الله أعطب على داود في ماذا؟ في نبأ الخصم إذ تسوروا المحرأ وهذا قصة حقيقية كما قال القرآن خصمان دخلا على داود عليه السلام في محرابه ففزع منهم لأنهم جاءوه في غير موضعه ومكانه الذي يجلس فيه للقضاء بين الناس اقتحموا عليه خلوته فظنهم أعداء أو فزع باعتبار الطبيعة والفطرة البشرية ففزع منهم قالوا لا تخف خصماني بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة وفعلا نعجه معنا نعجة برض بعض المفسرين أخذ من الإسرائيليات يقول تسعة وتسعين مرة ولم يؤهد في لغة العربي أن المرأة يطلق عليها نعجة أبداً. وهذه إساءة للنساء بالغ ذاته قال تسعة, تسعة وتسعين نعجة يا أخي المر نعجة هذه إساءة للنساء والله إساءة تسعة وتسعين نعجة تسعة وتسعين ولي نعجة واحدة فقال اكتلنيها وعزني في الخطاب تسرع داود فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وعتب الله في امرين اولا كلف الخصوم ان يتسور عليه المحراب واكتفى بعبادة نفسه وترك العمل العام وكان الله يريده في العمل العام فالموازن بين العمل العام وبين تربية النفس والتعبد امر مطلوب فبالتالي كون الخصم تسوروا عليه المحراب دل على أن الخلق يحتاجونه فلا يجدونه وكان ينبغي أن يكون جالسا في مكان شنو في مكان القضاء ثم أن داود لم يستمع من شنو من الطرف الآخر وذلك أيضا في له حج داود عليه السلام لأنه رأى أن الأمر واضح لكن لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعض على بعض إلا الذين امنوا بعد قال وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ليس من ذنب الأنبياء لعظم مكانتهم ولشفافية نفوسهم يرون أن العمل القليل ولو لم يكن معصية ولو كان خلاف الاولى يرونه شيئا كبيرا وعظيما لذلك فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب هذا اعتراض مني على ابن القيم في أنه صحح قصة شنو قصة أوريا قائد داود وداود لا يفعل هذا والله والله اليهود كان ما عارفين قيمته نحن عارفين قيمته اليهود ما ناس مجرمين كويس ما فرق معهم أصله لكن نحنا داود عندنا مهم جدا عليه السلام نبي من الأنبياء يا اخي يا رسول يقول اخ تدو قال صوم يوما وافطر يوما فإن خير الصيام الصيام شنو صيام داود كويس وكان داود وردنا كيف كان داود يقوم الليل داود يا اخي عابد يا اخي, داود يا أخي اذا كان انت, إنت تعمل كذا لو دائما لك مره راجل وانت مسؤول منه بتطفشوا عشان تزوج مرته بتسوي الكلام دا عشان مره بت... بتعمل الكلام دا ما معقول اصلا اذا كان انا وانت نستنكف ان نفعل هذا فكيف بانبياء الله وصفوه خلقه الرسل عليهم صلوات الله وسلامه اجمعين جميع الرسل عليه الصلاة والسلام قال شنو قول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى بس كده نحن نقول عليه الصلاة والسلام لأنه قال قول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وفي آخر الصافات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم وسلام على المرسلين جميعا فدستفاه لكن الرسل أنفسهم ليسوا في مرتبة واحدة من ذلك قوله ويونس عليه السلام هذا واضح يونس غضب غضبه فحبسه الله في بطن شنو الحد هنا يقول ابن القيم لم يفعل هذا مع موسى عليه السلام لم يفعل هذا مع من مع موسى عليه السلام فإن موسى عليه السلام ألقى الألواح وأخذ بلحية النبي مثل شنو يجره وفي البخاري لطم ملك الموت ففقع عينه لطما لك الموت وده في البخاري طلع في ناس لما نقرأ الحديث بيقوم بيقول لك الحديث ده ما نافع معنا كيف يجد عينه يا أخي الرسول قال قده عينه والرسول ده يعني كلامه كله صحيح معناه قده عينه قده عينه خلاص إنت ما لك انت. يا أخي ما قال لك إنت الصورة المسألة اللي وقع هناك في شبارية قال لك يا أخي الرسول قال موسى لطما لك الموت موسى على سيف كان جالس وجاءه ملك الموت داخل في مكان أهلوا نسوانه جاءوا في صورة رجل فظنوا موسى عدو فدافعه وأخرجه فأوحى الله إلى موسى وقال له أتخاف الموت تخاف من الموت يعني قال لا قال الله يا موسى ضع يدك على ظهر ثور وامسح بعدد الشعر الذي تمسه يدك نعطيك اعواما وسنينا لكن موسى تهيئ للموت موسى رجل عنده غيره قاعد في بيته وقال موسى عدم بجيك وين محل ما انت قاعد قدام نسوانك قدام شوف شفعك ما عنده ثلاث ثلاثة لكن لما جاء موسى الانبياء ربنا بعملهم معاملة خاصة جاءوا في صورة شنو يا اخوان لابد بد نتعلم منهج في التعامل مع الاحاديث عشان ما تقوم ترد لك حديث من الاحاديث الرسلم وتبقى في تلتلة شديدة انت حارف مثلا في ناس بينكروا الاحاديث انا دين كويس جدا معي بينكر الاحاديث من اولها الى اخرها لا يؤمن بسنة ده منهج واضح قرآني كويس؟ لا صلي صلاة نبي صلاة براه وفهم براو ده بالنسبة لي واضح لكن يجيك زول يقبل أحاديث يصلي زينا كده خمسة أوكات ويصوم ويؤمن بالأحاديث اللي فيها الصلاة والعبادة لما انتج أحاديث نزول العيسى العي نزول أو الرسول قال المرأة خلقت من ضلع آدم الأعوي يخل الرسول قال بيقول لا ما خلقت أبقى قران عديل ما تتلبل لي اوريك ليه لانه انت جبت الحديث ده كله الحديث ذا عن ابي هريره عن فلان عن فلان عن فلان نفس الاسناد نفس الاسناد قال لا المراه خلقت من ضلع ادم الاو تقول ده انا به وده ما انا به بيه الفرق شنو ابغى قران عديل امر اقول ما في سنه نهائي اقول لك حاجه المبيقبل ما الاحاديث يرفض القران ذاته نفس الاسناد الجاب نزول عيسى نفس الاسناد الروا القرآن ده انت قال القرآن ما رواية في زول حضر القرآن من رسول باشرة جيب له زول سمع القرآن ده من خشم رسول لما في فيه ما في. القرآن ده جابه منه حس يقول لك رواية حفص حفص منه حفص ابن سليمان ابن المغيرة رواية حفص عن من عاصم عاصم منه عاصم ابن أبي النجود لا ملك ولا نبي ولا صحابي هرأي جاب كلام برواية قلنا صحيح لأنه إسناد إذن الإسناد إسناد حديث إنه المرأة خلقت من ضلع أعود في الصحيحين حديث نزول عيسى في ستة في الصحيحين حديث عذاب القبر أحاديث عذاب القبر في الصحيحين ونفس الرواة الرؤو الأحاديث هم الذين رووا القرآن عن رسول الله إلى يومنا هذا سيد المنتهد كده نشوفه بعد شوية نشوف سيد المنتهد شنو لكن لكن دارا قلنا شنو يا اسمعوا كم نقول حفص ابن سليمان بن المغيرة عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي عبد الرحمن السلمي دير واحد نبي أبي عبد الرحمن السلمي روى الرواية القرآن عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن مسعود وعلي وابن مسعود رويل القرآن عن رسول الله مباشرة ورسول الله اخذ القران عن جبريل وجبريل اتى به من عند رب العالمين بالروايه قال لي ما في رواية ينكر القران وشنو والسنه جهدها شديده الصحيحين اشياء ياخذها طيب مقياس وشنو يقول لك ما نافع مع الرص ما اقولنا لكن نحن نافع معنا انا غيتو نافع معي مش الرسول قال موسى لطم ملك المو لطم ولطمو ما تنكر احاديث وتقبل أحاديث يا أخي خليك إنسان واضح قل ما في سنة بس في قرآن ونحن من القرآن نطلع لك السنة نرجع للطم ملك الموت أنا دائر الناس يتعاملوا مع الأحاديث بيقين الرسول قال لك لطم ملك الموت لطمه ما في كلام بس طيب هنا قال شنو لطم موسى عين ملك الموت ففقاها ولم يعتب عليه ربه لم يعتب عليه شنو ربه لماذا؟ قال لأن موسى هذا من الكلام اللطيف قام تلك المقامات العظيمة التي أوجبت له عند الله منزلة منها معالجة موسى لأسوأ أمتين فرعون وقومه الأقباط وقوم موسى الأمم من بني إسرائيل صبر على هؤلاء وصبر على هؤلاء وصبر على قومه ما لم يصبر تصدى للفرعون وقومه وعالج بني اسرائيل اشد المعالجه وجاهد في الله اعداء الله اشد الجهاد وكان شديد الغضب لله وكان شنو شديد الغضب لله ذنون لم يقم ما قام به موسى من المقامات يعني ما كان في مقام من؟ في مقام موسى عليه السلام قال ابن القيم وقد جعل الله لكل شيء قدره الله اي حاجه علاش لم جعلها مقدر طيب ابن القيم يقول شنو يقول موسى أخذ بلحية أخيه وألقى الألواح ولطم وجه ملك الموت غير أن موسى سامحه الله فإن الله عز وجل جعل موسى في مقام عال وجعله مرادا عنده وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيعه وإذا الحبيب أتى بذنب شنو واحد جاءت محاسنه شنو بألف شفيع ولا نقول أن ما أتى به موسى ذنب لكن قلنا هي من الأمور ومن التصرفات التي فعلها موسى عند شنو عند الغضب ولم يكن غضبه لنفسه وإنما سامحه الله لأن الغضب كان لمن لله وسليمان لما طفق طفق مسحا بالسوق والأعناق كان غضبه لمن؟ لله جل وعلا أتلف مالا شغله عن الله في الله المال شغله عن الله وأتلفه في الله سبحانه وتعالى نعم الدرجة الثالثة بعد الاذان طيب الدرجة الثالثة اجتباء الحق عبده اجتباء الحق عبده واستخلاصه إياه بخالصته كما ابتدأ موسى وقد خرج يقتبس نارا فاصطنعه لنفسه وأبقى منه رسما معارا يا حي كلام تقيل خلاص كلام لطيف لطيف دقيق اجتباء الحق عبده الاجتباء هو احراز الشيء وأخذه ومن ذلك الجباية اجتباة وشنو جباية الجباية شنو تسير شنو حق الناس وتحرزوا وتلمو تلملموا تلملموا باسم الجباية في نهاية اليوم بمشي ورده يمشي ورده الجباية ذي في نهاية اليوم صح شوف الجباية دي الجباية أخذ وجمع وإحراز باسم الجباية ربنا عنده اجتباة اجتباة الحق جل وعلا عبده من الخلق واستخلاصه إياه يستخلص الله عبده لنفسه إنا أخلصناه بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار كيف الاستخلاص ذلك؟ قال كما ابتدى موسى ابتدى موسى كيف؟ اصطفى الله موسى من غير كسب من موسى يعني موسى لم يبذل شيء ليكون كليما لله ولا ليكون نبيا وهذا كلام عجيب خلاص بل شنو وقد خرج يكتبس النار هنا سؤال مهم لما خرج موسى وإذ قال موسى لأهله إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى هل كان موسى يعتقد أنه سيكون نبيا موسى لما مشى المحل دي كان دائما شنو ولا ذهب للنار فعاد نبيا لا حول ولا قوة الا بالله والأنبياء يوحى إليهم عند الأربعين مع ذلك لما خرج إلى مدين كان عمره كم ثلاثين سنة لأنه مكث فيها كم عشر سنين قال فإن اتممت عشرا فمن عندك وقد أتم موسى أكمل الأجلين وأطيبها لأن الأنبياء لا يفعلون إلا الأكمل وبعد عشر سنين لما جاء الميقات ميقات ربي بالميعاد بالزمن وبالمكان موسى ذهب شخص عادي يريد ان يأتي بنار فرجع مكلما ده اسم المراد ده اعلى درجات المراد الدرجه الثالثه قال اشتباء الحق عبده واستخلاصه اياه بخالصته يعني يخلص الله العبد عبدا له ويجعل العبد لا يلتفت الى غيره فتكون عبوديه العبد لربه خالصة شوفته كيف؟ كما ابتدأ موسى وقد خرج يقتبس شنو؟ نار سبحان الله بمعنى قال ابن القيم شوف كا ابن القيم قال ابتدأ اكرم الله موسى ابتداء منه اكرام الله لموسى ابتداء من من, من الله من غير سابقة استحقاق ولا تقدم وسيلة من غير سابقة استحقاق يعني موسى ما عنده على الله شيء يوجب على الله أجعله شنو؟ أجعله نبيا لكن الله اصطفاه وربك يخلق ما يشاء ويختار طيب قال وفي مثل هذا قيل ذكر ابن من قيم يا أيها العبد كن لما لست ترجو كن لما لست ترجو من صلاح أرجى لما أنت راجي في حياتك تكون راجية والصلاح متكون تكون راي وتقول أن زيد ما يبقى صالح الزيدة ما شبه الدين ذاته ما تقول كذا قال لك كن راجيا إن موسى أتى ليقبس نارا من ضياء رآه والليل داج فانثنى راجعا وقد كلمه الله وناجاه وهو خير مناج يعني موسى لما ذهب إلى النار ما كان في تصوره أنه سيكلم الله ولا خات في باله بس مشى جيب ناره جي فرجع إلى أهله شنو نبيا من الأنبياء وشيء عجيب قال شنو فاصطنعه لنفسه وهذا واضح قال تعالى لموسى واصطنعتك لنفسي وموسى عجيب اخواننا موسى عنده منزل غير عادي عند الانبياء بين الانبياء منزل غير عادي هو كلم الله لم يكلم ربنا من الخلق غيره من الرسل غيره ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام فبالتالي لكن قال وأبقى منه رسما معارا وأبقى منه ممن؟ من موسى شنو؟ رسما شنو؟ معارا قال ابن القيم ولها تفسيراني التفسير الأول أبقى الله من موسى فضائل لم يعطي موسى الفضائل حتى آخرها إنما أبقى الفضائل لمحمد لنبي شنو؟ آخر الزمان صلى الله عليه وسلم فبالتالي موسى وإن بلغ من الشرف ما بلغ ومن الكمال ما بلغ فإنه لا يبلغ درجة من؟ درجة محمد باعتراف موسى ليلة الإسراء والمعراج فإنه صلى بهم وإن الله جاوز موسى وإن موسى كلم النبي صلى الله عليه وسلم وما كان موسى يظن أن أحدا يأتي بعده ويكون افضل منه أو خيرا منه فكان عليه الصلاة والسلام لذلك قال فأبقى أعطى موسى الكمالة وأبقى الكمال الكاملة الذي هو أكمل من موسى لمن؟ لنبي عليه الصلاة والسلام أو وهذا التفسير الغالب الثاني هو التفسير الغالب وهو اشنو؟ قال وأبقى الله من موسى رسما معارا يعني معنى اصطفى الله موسى كله له ولكنه جعل موسى يعيش بين البشر ببشرية وآدمية فما بقي كل موسى لله وما بقي بين الخلق من موسى وقومه هو شنو رسم شنو معار رسم يعني شكل ومعار يعني شنو إنما جسد سيرده الله إليه في يوم من الأيام معارا كان موسى عائشا مع قومه بجسده أما روحه وفكره وكله مع الله وبقي لموسى مع الخلق جسده والجسد عارية مستردة لما يموت موسى ويدفن موسى فيصير كله لله عز وجل جسدا وروحا وابقى منه رسم شنو؟ معارض قال ابن القيم الجسد المعار الموجود الرسم الجسد اخوانا هو شنو؟ هو الشكل يعني الرسم ابقى الله لموسى رسما معارا بين الخلق اجراء لاحكام البشريه اتماما لحكمته واظهارا لقدرته اكمالا لشنو؟ لحكمته واظهارا لشنو؟ بان الله قادر على ذلك لكن يا أخوان والله موسى ده فعلا أنت كاد القرآن أن يكون موسى بالله ما تفتح صفحة إلا موسى عليه السلام في قرآن كاد القرآن أن يكون موسى يعني القرآن ده كله تقول بس كل موسى هو أكثر الأنبياء ذكرا أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن من موسى عليه السلام ربنا ذكره كثير جدا لأنه عالج قال ابن القيم في هذا الكلام موسى كان أعظم الخلق هيبة وكان لا يستطاع النظر إليه موسى عنده هيبة لأن الواقع الذي بعث فيه موسى فيه الصدام أول من صادمه موسى الفرعون صعب الفرعون أنت في القرآن قوله وكلامه وأبهته وملكه وسلطانه شفت كيف؟ واضطهاد لبني إسرائيل وعاصر موسى بعد, ال... بعد أن أهلك الله الفرعون عاصر بني إسرائيل هم من أسوأ الشعوب فجاءت شريعة موسى بالقهر شريعة موسى كانت شنو قهر. كيف في شريعة موسى ان اقتلوا أنفسكم اكتل رغبتكم قال لهم ده شريعة اكتل رغبتكم امر من الله اقتل رغبتكم وحرمت عليهم الشحوم وحرم عليهم كذا وحرم عليهم كذا وفرض عليهم القتال فشريعة موسى قال ابن القيم شريعة جلال بعكس شريعة عيسى. شريعة عيسى شريعة جمال لم يكن عيسى ولا قومه لم يؤمروا بقتال لذلك قال ابن القيم كل نصراني يقاتل باسم النصرانية مخالف لعيسى ومخالف للإنجيل فإنما جاء به عيسى من صفعك في خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر ومن نزعك رداءك فاعطه قميصك ومن صخرك ميلا فامشي معه ميلين هذه شريعة منه؟ شريعة عيسى فشريعه موسى شريعة قهر وجلال وشريعة عيسى شريعة عفو وجمال وشريعة محمد شريعة حق وكمال كمال القوة عندها مواضعه واللين عنده مواضعه في جهاد وفي رحمة في إقامة حدود وفي تعامل بالتي هي احسن فشريعه موسى شريعه جلال وشريعه عيسى شريعه جمال وشريعه محمد يعني الذي أنزلها هذه ليست الشريعه خاصه الشريعه التي انزلت على هؤلاء وشريعه نبينا عليه الصلاه والسلام شرع شنو كمال بمعنى شريعه تأمر بالعدل وتنهى عن الظلم وتندب إلى الفضل تامر بالعدل كويس؟ شوف الكلام ده كيف يقول لك وجزاء سيئة سيئة مثلها عدل. فمن عفا وأصلح فأجره على الله فضل والله لا يحب الظالمين تحريم للظلم أشأل لما تأخذ حقك مزيد ده تأخذ حقك قال ليه قدر حقك ده عدل حق. كان زيتا بتفقى شنو؟ ظالم وكان عفيد بتبقى إنسان شنو؟ إنسان متفضل قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به هذا إيجاب للعدل وتحريم للظلم وتاني قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ندب للفضل تاني قال تعالى في الربا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون تحريم للظلم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره عدل وأن تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون شنو فضل دائما في اي مساله بديك ثلاثه حاجات يقول لك الظلم ابعد منه ده تاخذ حقك اخده قدره ما فوق ضعف سريعه ما فيها ضعف وفي نفس الوقت فيها لين شريعه الاسلام فيها قوه وفيها شنو لين وفيها شده وفيها رحمه فيها جهاد في سبيل الله وفيها احسان الى الخلق جميعا فبالتالي قال كأنه يريد أن يقول في آخر الأمر أن أعظم المراد وأكمل الاصطفاء هو اصطفاء الله لمن؟ لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام لأنه قد حدث عن موسى عليه السلام فحتى لا يظن أن موسى عليه السلام خير فقال أبقى منه رسما شنو؟ أبقى منه رسما معارض قلت أن موسى لم يعاتبه ربه لأنه مراد وقام بدرجة لم يقم بها غيره لماذا عاتب الله آدم هو, أو هو من اول العزم من الرسل أفضل الخلق وسليمان ليس من اول العزم حتى آدم عليه السلام لم يعد من اول العزم من الرسل لكن نحن نهينا عن التفضيل بين الأنبياء لإنقاص نبي وإعلاء نبي آخر لكن الله قال ترك الرسل فضلنا بعضهم على شنو على بعض فكلهم مراد لكن بعض المراد إلى الله العظيم درجته عند الله يحول هفوته منحة له عرفت ولا يعتب عليه ما يعتب على شنه على غيره وقلنا الجاب على هذا قد جعل الله لكل شيء قدره بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته